ولو ترائذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدأها ولكن حق القول مني لاملا أن لاملا أن جهنم من الجنة والناس يجمعين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 تتجاف جنوبهم عن المضاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومهما رزق لهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعيرون جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون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 وجعلناه دل بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُقِنُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا بِيُقَبْلِهِمْ من, مِنَ الْقُرُونَ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين